كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله وأطعمه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 اقموا الصلاه وادوا الزكاه هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون